بوك 2 تريلقة ثلاثة عشر ثلاثة عشر بيك لوس روشيس الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال. ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ هي ديربا هي تشتغل في المكتب؟ هي تشتغل في المكتب. هي ديربا هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر kur yra marta Aina marta eina marta Ki ne fisinią fi elsinimą ji žiūri filmą hye tu še filman. filmen Hie tu še ką veikia peteris ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ يس ستوديويا أونيفرسيتيتيه هو يدرس في الجامعة هو يدرس في الجامعة يس ستوديويا كالباس هو يدرس لغات هو يدرس لغات Kuri Peteris? Aina Peter? Aina في Kavinjja. Fil maqha. Fi هو maqha. Yes gere kava.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 كويري نيميكستا ايتي الى اين لا يحبون ان يذهبوا الى اين لا يذهبوا؟ إلى الديسكو. إلى الديسكو. إلى الديسكو. هم لا يحبون الرقص